لم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يلتني ويلتوا ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بيحيا لم نجعل له م قبر سميا يا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له لم نجعل له م سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خنقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 وحنانا ملدا وزكاتا وكانت تقيا وضر بوالديه ولم يكن جبارا ناصيا وسلام عليه يوم ولد وَيَوْمَ يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة وكان امرا مقضيا فحملت فانتبدت به مكانا قصيا فحملت فانتبدت به مكانا قصيا فاجا اهل نخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا مت قبل هذا وكنت نسيا فناداه الموت تحتنا ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا واضمزي اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت ليه فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهتصبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله أتانيا الكتاب أتانيا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرّب بوالدتي ولم يجعلني ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 وأدّرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وأدّرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون. إن نحن لرِتُّ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وإلَيْهَا يُرْجَعُونَ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًا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 فاتبعني أهدك صراط سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أي أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أرغب أن عن آل يا إبراهيم قال أرغب أن تعن آل هتي إبراهيم لإن لم تتهل أخرج منك واهجرني ملية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنك كان بي حفيه وأعتزنكم وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عساى لا أكون بدعاء إربى شقياً فلم اعتذنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له من رحمةنا فلم الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُنَّا نَجْعَلُهُ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ مَسْؤُولًا ونادينهم جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَاتْقُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّكُو كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا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 فخلف منها بعدهم خلف أضع الصلاة أضع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب إلا ما تاب وآمن وعمل صالحا كُلٌّ يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم بزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة، تلك الجنة التي نورت من عبادنا ما كانت قيا، ما كانت قيا، وما نتنزل إنا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلفنَا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر العبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميتنا سوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ يذكر أَنَّا أن مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يذكر شَيْئًا أن لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ شيئا ثم لنا نحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لنا نحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لنا نازعنا من كل شيعا من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن ايهم أشد على الرحمن اتيا ثم لنا ثم لا نحن نعلم بالذين هم بِهَا بها اصليا لا نحن نعلم بالذين هم اولى بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم الا واردان وان منكم الا كان على ربك حتما كان على ربك حتما قضية ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين التقوا ولد الظالمين فيها ولد من الظالمين فيها جثية وإنا تتنا عليهم آياتنا بين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا قل كان في الضلالة فليمدد الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما مساع فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جهده فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف وأضعف ويزيد الله الذين اهتدوا ودا والبقية الصالحات خير د ربك خير عهد ربك ثوابا وخير ما رد فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأو تين ما له ولدا الطنع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سَنَقْتُبُ مَا يقول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَلِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْبَا وَاتَّخَذُوا مِنْهُ دُونِ اللَّهِ آلهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدَّاً فلم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعذب لهم عذاب يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وخذاء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عن الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق تشق الأرض وتشق الأرض وتخر الجبال اتخره الجبال غدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ما ينفغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا, إلا آت الرحمن عبدا إن كل السموات والأرض إلا إلا الرحمات عبدها لقد أحضاهم وعدهم عدا لقد أحضاهم وعدهم عدا لقد أحضاهم وحدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا